114. إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 115. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 119. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون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 114. ولله خزائر السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 115. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 113. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 119. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 110. مما رزقناكم من قبل أن يا أحدثوا الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأقم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.